بيّنت المراد به آيات أخر فدلت على أن العمل لا يكون صالحا إلا بثلاثة أمور الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية إلى غير ذلك من الآيات الثاني ان يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الايه وقال قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان اكون اول المسلمين قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا الله ديني فعبد ما شئتم من دونه إلى غير ذلك من الآيات الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية فجعل الإيمان قيدا في ذلك وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله أعمالهم كسراب الآية وقوله أعمالهم كرماد اشتدت به الريح الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه والتحقيق أن مفرد الصالحات في قوله يعملون الصالحات وقوله وعمل الصالحات ونحو ذلك أنه صالحة وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة مرادا بها الفعلة الطيبة ومن إطلاق العرب لفظة الصالحة على ذلك قول ابي العاص ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم وقول الحطيئة كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لامن بظهر الغيب تأتيني وسئل أعرابي عن الحب فقال الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن وقوله في هذه الآية الكريمة أن لهم اجرا حسنا أي وليبشرهم بأن لهم اجرا حسنا والأجر جزاء العمل وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة ولذا قال ماكثين فيه وذكر الضمير في قوله فيه لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكر وإن كان المراد بالأجر الجنة ووصف أجرهم هنا بأنه حسن وبيّن أوجه حسنه في آيات كثيرة كقوله ذله من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين إلى قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وكقوله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا ومعلومة وقوله في هذه الآية الكريمة ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع قد بين هذا المعنى في مواضع أخرى كثيرة كقوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي ما له من انقطاع وانتهاء وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقوله وللآخرة خير وأبقى إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه أي من عنده كما تقدم وهذا من عطف الخاص على العام لأن قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه شامل للذين قالوا اتخذ الله ولدا ولغيرهم من سائر الكفار وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الاطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل الآية وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددها فإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم والايات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا كقوله هنا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 وقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس اليهود والنصارى قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم الايه والصنب الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون والايات بنحوها كثيره معلومه ايها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا هذه ولنا تتمه حديث في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته